يا ايها الذين امنوا اانفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا خله والكافرون هم الظالمون الله لا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 قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد بالعروة الوثقى لها، والله سميع عليم.